فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأوينه وما يعلم تأوينه إلا الله والواسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا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 كذب آل فتعمون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل الذين كفروا تُغْنِبُونَ وَتُفْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادِ قد كان لكم آية في فئتين سقطا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء في ذلك لعبرة لأولي الأبصار ذين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الزهب والفضة والخير المتومة والأنعام والحرس ذلك متاع الحياة الدنيا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 شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم طائما بالقصة لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام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 وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بطير بالعذاء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 ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليأكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمثنا النار إلا أياما معدودات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 يُنِجُّ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُنْهِي نَهَارًا فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ لَّا يَسْتَخِذِّ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ وَمَا لَكَ لَا تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَقُولُ لِلنَّاسِ مَا لَا يَعْقِلُونَ وَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عمّلت خيرها محضرًا وما عملت وما عملت من سوء لتود لو أن بينها تود لو أن بينها وبينه أمدا ويحذركم الله نفسه والله رعوكم بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني, فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم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 فتقبلها ربها بقبول حسن وعنبتها نباتا حسنا وكف لها زكريا كلما دخل عليها زكريا محراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنا لك هذا قالت هو من عند الله الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكري يا رب قال رب هبني من لدنك ذدية طيبة إنك سميع الدعاء فنادس الملائكة وقائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك أن الله يبشرك بأحياء مصدقا بكلمة من الله وسيد وحصور ونبي من الصادقين. قال ربي أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال ربي اجعلني آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمذاب وَأَذْكُرْ رَبَكَ كَثِيرًا وَأَذْكُرْ رَبَكَ كَثِيرًا وَتَبْصِحْ بِالعَشِيِّ وَالعِبْكَ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ أَصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَأَصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يا مريم لِقَوْمٍ فِي رَبِّكَ وَاسْجُدْ وَارْكَعْ مَعَ الرَّاكِعِينَ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ عِصَاهُمْ أَيُّهُمْ يَكَفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ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 قالت رب أنا يكونني ولد ولم يمتسني بشر قال كذلك الله يطلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون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 ومصدقا لما بين يدي من السوات ولأحل لكم بعض الذي حذم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم تعبدوه هذا فراط مستقيم فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ من الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِقُ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَأَشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ربنا آمنا بما أنزلت واستبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهفرك من الذين كفروا فَمَا أُرِيكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الرَّجِعِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأَعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ أَمَالَهُمْ مِنْ نَافِرِينَ وَأَمَّالَ الَّذِينَ عَمَلُوا عَمَلَ الْضَالِّينَ فَيُوَصِّيْهِمْ عُجُوْرَهُمْ اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْضَالِّينَ لَهَاذَا نَصُوْهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالدِّكْرِ الْحَكِيمِ إِنَّمَا تَلَعِيْسَ عِنْدَ اللَّهِ كَمَا آدَمَ خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممتنين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا فَكُنْتَ تَعَالَوْنَ دَعْوَى ابْنَا أَنَا وَأَبْنَاءُكُمْ وَنِسَاءُ أَنَا وَنِسَاؤُكُمْ وَعنفَتَنَا وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْسَحُ فَنَجْعَلَ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ إِنَّ هَذَا لهو الْقَصَصُ الْحَقُّ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 الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به وَلَا نشرك به شيئا ولا يتقيد بعضنا بعض أربعا من دون الله فإن تولوا فقولوا شهدوا بأن مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت السورة وما أنزلت السور والإنجيل إلا من بعده أ فلا تعقرون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم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 إِن عَوْلًا نَاصِبِ إِبْرَاهِيمَ لِلَّذِينَ سَبَقُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ وَالدَّفَائِسَةُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَنْ يُضْلِلُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ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 وقال الضائفة من أهل الكتاب آمنوا في الذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو, أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله وافع عليم يختص برحمته من يشاء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 ثالث بأنهم قالوا ليس علينا في الأمين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واستقى فإن الله يحب المستقين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 ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يأتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول ثم يقول للناس يكونوا عبادا لي من دون الله ولكن ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تستخدوا الملائكة ونبيين أربابا أَيَأْلَمُّكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَلْتُمُّ مُسْلِمُونَ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِنْ سَقَرٍ نَبِيًّا لَمَآ أَتِيتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَ سُرْعَوْلٌ مُطَذِّقٌ لِمَا مَعْكُمْ لَتُأْمِنُ النَّبِيِّ وَلَتَنْصُرُنَّ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 سَغَيْرِ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُمْ عَذَابٌ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قَوْعًا هُمْ كَرَهُوا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى إبراهيم وإسмаيل وإسحاق ويعقوب والأصلي وما أوتى موسى وما موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون.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 والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله أولئك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 إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل ثوبتهم, لن تقبل ثوبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا معه وهم كفّار فلن يقبل من أحدهم من الأرض ذهب فلن يقبل من أحدهم من الأرض ذهب ولو استجاب هؤلاء ك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين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 كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل الثورات قل فأتوا بالثورات فاتلوها إن كنتم صادقين فمن عَلَى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل قدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للنافل الذي لَلَّذِي بِبَكَتْ مُظَارِكُونَ وَهُدَى لِلْعَالَمِينَ فِيهِ آيَاتُهُ بِينَاتِ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلَلَّهِ عَلَمُ نَاسٍ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ تَبِينًا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد, والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تفدون عن سبيل الله من آمن تبغونها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 وكيف تكفرون وأنتم تتلاء عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتق بالله فقد هدي ومن يعتق بالله فقد هدي إلى فراغ مستقيم يا أيها الذين آمنوا استقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفوقوا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 تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ هُوَ الْمُلْكُ لِلْعَالَمِينَ وَلِلَّهِ ما فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَيُرجِعُ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 ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم التافقون لن يضروكم إلا أذار وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الدلة أينما تقفوا إلا بحبر من الله وحبر من الناس وذاءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عقوا وكانوا يعتدون ليسوا ثواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آلاء الليل وهم يتدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويتارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلون من خير فلن يكفروا والله عليم بالمشتقين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 أصابت حوث قوم ظلم أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تستخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنستم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقنون ها أنتم هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامن من قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِهَا الصُّدُورِ إن تمتسكم حسنة تسؤهم وإن تطبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيطا وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلِقْتَانِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّتِ الطَّائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَ وَاللَّهُ عَلَى وَلِيِّهِمْ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ولقد نصركم الله ببدل وعنتم أدلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمتكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منذنين بلام إن تصبروا وتستقوا ويأتواكم من ثورهم هذا يمدكم ربكم بخمته آلاف يمدكم ربكم بخمته آلاف من الملائكة متومنين وما جعله الله إلا بشرا لكم ولتقوم قلوبكم به وَمَنْ نَصْرٌ إلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ لِيَقْصَعْ طَرَةً مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُ خَائِبِينَ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذَّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ ولله ما في السماوات وما في الأرض تغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الرباء ضعافا مضاعفا واستقوا الله لعلكم تفلحون وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَوَاتُونَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ وَجَنَّتٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ الذين ينفقون في الزراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله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 ذكروا الله فاستغفرون ذنوبهم ومين يغفر الذنوب إلا الله الله ولم يثروا على ما فعلوا ولم يثروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم. غفرة اولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ونعم اجر العاملين قد خلت من قبلكم سنا فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس هذا بيان للناس وهدى وموعظة ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمتسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نجاولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويستخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحط الله الذين آمنوا ويمحط الكافرين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 فقد رأيتمه وعنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإما سأو قلبتم على أعصابكم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 فَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ وكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ معه ربيون كثير فما وهنوا لما أطابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إما أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ربنا غفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتبدس أقدامنا وانقونا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة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 إذ تصعدون ولا تلون على أحدٍ والرسول يدعوكم في أخرىكم فأتابكم غمٌّ بغمٍّ لكي لا تحزنوا لكي لا تحزنوا على ما فعلتم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. ثمّ أَزَلَ عَلَيْكُم مِن بَعْدِ الْغَمِ أَمَانَةً نُعَاتِيَ غُشَاقَائِفَ مِنْكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ هَمَسْتُمْ أَنفُسَهُمْ يَظْنُونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَصِيْضَنَ الْجَاهِلِيَّ تقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك تقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا فَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ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 ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بطير ولئن قتلتم في سبيل الله أو مستم لمغفرة من الله ورحمة خير خير مما يجمعون ولئن أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله منت لهم ولو كنت فضا وليظا القلب لن فضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاوفهم في الأمر فإذا عدمت فتوكل على الله إن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 اَمَّا مَن يَئُولُ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ وَسَّعَ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ أَفَمَنِ اتَّبَعَ الضَّلَالَةَ أَمَّنْ دَاءَ بِتَخْطِئٍ مِنْ اللَّهِ من باء بتخط من الله ومهواه جهنم وبئت المصير هم درجات عند الله والله بطير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يسلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم, ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنا هذا قل هو من عند أنفتكم إن الله على كل شيء قدير وَنَأْتِيهِمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِأَذْنِ اللَّهِ وَمَن يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا فَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْ قَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْدِ فَعْنٌ قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَارَ الَّتِبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَضُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْسُمُونَ الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فجرعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحيانا بهم يرزقون فلحين بما أتاهم الله فلحين بما أتاهم الله من فضله ويستبشرون ويستبشرون بالذين لم يلحقو بهم من خلفهم إلا خوف عليهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل يستبشرون بنعمة من الله وفضل وان الله لا يضيع اجر المؤمنين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 قد جمعوا لكم فخشواهم فزادهم إيمانو وقالوا فزادهم إيمانو وقالوا حسب الله ونعمة الوكيل ثم قالوا بنعمة من الله وفضل لم يمتسم لَمْ يمتسم استبعودوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلك الشيطان يخوف عني أهُو فلا تخافوا فلا تخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزن. الذين يسارعون في الكفر إنهم لا يظلم الله شيئا أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة يريد الله أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم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 لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أولياء فنكتم ما قالوا وقد وقتلهم الأنبياء بغير حف ونقول ذوقوا ونقول ذو عذاب الحريق ذلك بما قد مسئديكم وأن الله ليس بظلام للعبد الذي نقادوا إن الله عهد إلينا ألا نحمل رسول حتى يأتينا حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفر وجودكم يوم القيامة. فَمَنْ ذُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ وما الحياة الدنيا إلا متاع وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور كل نفس دائقة الموت كل نفس دائقة الموت اون اجوركم يوم القيامه فمن ذح عن النار وادخل الجنه فقد فاز ومن حياه الدنيا انا متاع وَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَعَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ عُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ عَشْرَكُوا عَذًا كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَسَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِنْ تَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلْنَاسِ وَلَا تَكْتُمُونَ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ أَغْوُورِهِمْ وَإِشْتَرَوْبِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِإِشْتَمَآ أَشْتَرُونَ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 إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات, لآيات لعلم أنباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك سبحانك أفقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخذيته ربنا ك من تدخل النار قد أخذيت وما للظالمين من عفر ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للعيمان أن آمنوا أن آمنوا بربكم فمن ربنا اغفر لنا ذنوبنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا إننا سمعنا منادينا ينادي للإيمان ينادي آمنا ربنا تغفر لنا ذنوبنا ربنا تغفر لنا ذنوبنا وتغفر سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامه ولا تخذنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخذنا يوم القيامة ولا تخذنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم رضهم فاستجاب لهم رضهم أني لا أضيع عمل عمل منكم من ذكر أو عثة لأض لكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم ورودوا في سبيل وقاتنوا وقتلوا وقاتلو وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. لا يغضنك تقلّب الذين كفروا في البلاد. لا يغضنك تقلّب الذين كفروا في البلاد. متى قليل ثم معوّهم جهنم. وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجني من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير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 الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا صبروا وطابروا يا أيها الذين آمنوا صبروا وطابروا ورابطوا واستق اللهم لعلكم